كَذَا يحيى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَسُونُ لِلغُلَامِ وَقَدْ بَلَغَ الْيَكْبَرُ امْرَأَتِي عَاقِرٌ قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ان لا تتكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والاذكار وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يَصْطَفِيكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُومِي مِن رَّبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ فَكَانَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلالَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلالَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ